بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر كن فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر واغلج فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نكر في النار فذلك يومئذ يوم عسير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 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما الذين أُوتوا الكتاب ويستعد الذين آمنوا إيمانا ولا وليقول الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون الذين في قلوبهم مرض والكافرون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يساء ويهدي من يساء وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ذكرى للبسر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 وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التَّذْكِرَةِ معرضين كَأَنَّهُمْ حمر مستنفرة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 إن شاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة